استضروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا يا شعيب معك من قريتنا او لا في ملتنا قَالِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نُؤْذِنُ عَقِيمَ لَتَكُونُنَّ بَعْدَ إذ نجان الله منها وما يقول لنا أَن جَاءَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَمَا يَفُونُ لَنَا إِلَّا الْغِنَىٰ إِنَّهُ دَخِيلٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملك الذين كفروا من قومي الذين اتبعوا شعيبا منكم إذا لخاص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 لعلهم يضرون ثم بدلا ما كان السيئ الحسن حتى عفوا قالوا حتى عفوا قالوا قد مسأنا أن الله والسماء فقدناه فقدناهم وهم لا يشرون